وقلبي إني أهدي لذات الدين والنسب تخاف الله مولا وتبغي جنة القرب ترى في زوجها ملكا على الأعجام والعرب ترى في صدري الأنسى وتحفظني لدى الغيب تقر العين رأيتها تداوي جرحي الخضب وكان في دمع احزاني وتطفي جمرة الغضب راغ في علا افقي كنجمه ذلك القطب راغ زهرة تمشي على روض من الطرب أغوص في عواطفها كغوص لا إذ الهرب وأسبح في مشاعرها ببحر غير مضطرب غريق في محبتها ولا غوث لدى الطلب فتلكم زوجتي حقا حلال العشق والحب